ذكر الله جل وعلا لباس أ ه ل الجنه ة اسكننا ل ل وإياكم إياها قال جل وعلا ولباسهم فيها حرير وقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق م ت ك ه ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك ا ل ج ن ة نعيم كلها ونعيمها تلذذ أكثر منه ح اكثر ج ة تلذذ أ منه ح ا ج ة ف إ ن أ ه ل ا ل ج ن ة لا يجوعون لا جوع فيها ومع ذلك يطعمون ولا ظ م أ فيها ومع ذلك يشربون و ل أ ن النوم أ خ و الموت لا نوم لا نوم فيها و ل أ ن ه لا يعقل ا ل ج ن ة ليست دار تكليف أ ن أ ح د ا في ا ل ج ن ة سينظر إ ل ى ع و ر ة أ ح د ومع ذلك يتجملون يلبسون قال ربنا و ل ب ا س ه فيها حرير وقال ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و ي س ت ب ر ا كل ذلك من ر ح م ة الله جل وعلا بهم و إ ج ل ا ل ه لهم